Kau kasih oh, يعنى عينك يقلق عليا كانت أحلى لحظة لما يديك الطبطب علي Su ini, dan ilmu khayal, dan ليه قد انت تسميها على اسمي تفكرك بيا ما حسسنيش اني مو غريب مش مكتوب لارتاح الفرق واضح بيني وبينك ان انا هبقى له وحدي انا مش قنانية لا يمكن ادوس على حد يمت وانا عكدي يوم سيرك تندم يوم مدموعك متجبش اللي رأيك فكرت انسيت شو الحل كيف بيبقى فكرت انسيت حتى صوت الدقه حاسب القلب ما عاد بدي اشوف فكرت انسيت فكرت انسيت شو الحل كيف بيبقى فكرت انسيت حتى صوت الدقه عزبني الألم مع بديشة فقد تنسي روفك حبيبي ما توقعت يصير فكرت تنسيني وما بدك تحكي لي فكرت تنسيني وما بدك تحكي يا ساري حنيني كنت انا ليك يا حبيب Ya Habib, khali, khali, khali, ya افراي وانا اللي بغوا رجعلي وضل لك حدي انا غيرك ما بدي رجعلي وضل لك حدي انا غيرك ما بدي لا غيرك من شو اشتقت عليكي يا حبيبي خلي قلبي Apa yang tak boleh aku lakukan? Aku tak boleh berbuat apa pun. Aku tak boleh berbuat apa pun. Aku tak boleh berbuat apa Sari kata oleh Allah انا قلبي واجعك انت عامل فيا ايه انت ساحرني ولا ايه ما كل الناس بتقدر تنسى تنسى طب انا مش قادر انساك ليه ارجع لي انا قلبي ما عدت مش قادر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 و ايه العمل ايه العمل ارجع لي تاني وخدني يعاني امل كل امل اشوفك تاني في حضن و ايه العمل ايه العمل ارجع لي تاني وخدني انا تعبان من غيرك اسمع لا ديدو ميراك لو عاد تسيبني غيرك انا والله فرحني لو يوم فاضني ساكت لي هتعمل ايه يا مالك روحي وقامدي شفت حسن عشانك فرحني لو يوم Menang سبتك ليه حقول عادي في ناس غيرها كتير حب وما اتفقوش وقلبي حب ومتى الحب ما عرفتوش وانا ضيعت وقت كتير على الفاضي حقول من ناس انا سبت ومزع علاها وعمري ما ححكي من اللي كان غلطا ولو سأدوني سبتك ليه حقول عادي في ناس غيرنا كتير حب وما اتفقوش وقلبي حق وانت الحب ما عرفتوش ولا ضيعت وقت كتير ع الفاضي انا حنسى جرحي واسوتك وانسى عذابي كمان وحفوق اكيد من صدمتي بعض اللي حسيتين عمري الحياة ما حتمتين وقفت على انسان كأنك حلم وحلمت وصحيت لقيتني ناسي انا حنسى جرحي واسودة وانسى عذابي كمان حفو اكيد من صدمتي فعل اللي حسد دي عمري الحياة ما حتمتين وقفت على انسان كأنك حلم وحلمت وصحيت لقيتني نسيت مجرد وقت اللي استنى يسمع رضا انا حتى فاكرت قابلنا الزيوفين و اول كلمة بيننا و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 في ضمك من سنين بحبك وقلبي خايف من قلبك قلت بقوله شي يوم ومن وقتها ما عرفت النوم بحبك حب جنون مين حدك هلا مين أنا ومين هو بيكون سوا خليني اسمع صوتك شوف عيونك ما بتخيل حياتي من دونك ما بدي لا سنين ولا شهور بدي لحظة من عمري بقلبك محفور ما فيه هد دموعي أكتر وحياتك قلبي من قهر تكسر بحبك حب جنون مين حدك هلا Min anam Og min huvud di wow.